لا كويس؟ ما ب- بصح 19 لا بعد yeah, 19 كتير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق> إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا من سياة أعمالنا من يدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد ورسوله <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 فأقول في البداية سوف نقوم بمشيئة الله عز وجل بتقسيم الكتاب إلى فقرات سنقوم بتقسيم الكتاب إلى فقرات حتى يسهل علينا دراسة الكتاب لأن بتجربة تدريس الكتاب العام الماضي وجدنا أن الكتاب قد يحتاج مزيدا من الوقت على العام الدراسي الذي أسلف أو الذي مضى العام الماضي لكن حتى نسهل الأمر هذا العام وحتى تسهل المراجعة والمذاكرة وحتى تسهل التعليقات لأن الكتاب يحتاج إلى تعليقات كثيرة سوف نقوم بتقسيم الكتاب إلى فقرات كل فقرة سنعطيها رقما حتى يسهل علينا مراجعة هذه الفقرات فيما بعد فمن سقط منه شيء في هذه الفقرات يستطيع أن يقول أحتاج مثلا إلى مراجعة الفقرة رقم ستة سابعة عشرة أي كان الرقم الذي يستطيع إن شاء الله أو نستطيع أن نستدل عليه إن شاء الله تبارك وتعالى وكنا قد تكلمنا في المرة الماضية في الفقرة الأولى من الكتاب وهي النسب الشريف على صاحبي أفضل صلاة وأتمو التسليم واليوم بعون الله وحوله ومنه وتوفيقه الفقرة الثانية وهي زواج عبد الله بآمنة وحمله زواج عبد الله بآمنة وحمله فنقول تزوج عبد الله بأمنه، ومات بعد أشهر معدودة. هذا ملخص كلام الشيخ الخضري. أحيانا سنقوم بتلخيص كلام الشيخ ونذكره سريعا، نذكر الملخص سريعا، لأن يعني لا حاجة لنا في القراءة الكاملة للكتاب الآن، لكن أنتم تقرؤونه إن شاء الله تبارك تعالى عند مراجعة الكتاب وعند ملارسة ومذاكرت الكتاب. فنقول تزوج عبد الله بأمنه، ومات بعد أشهر معدودة. وكان قد خرج في سفر لطلب التجارة وشيء من التربح فمات عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم وتركه حملا في بطن أمه ونقول تركه حملا في بطن أمه لأن هناك بعض من يقول بأن والده مات وهو طفل رضيع بعض الكتاب ممن كتب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن والد النبي صلى الله عليه وسلم مات بعد أن ولد لكن الصحيح والصواب مما ورد في الآثار وفي الروايات السيرة النبوية والتي حقق أهل العلم بأنه مات وهو حمل في بطن أمه طيب العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسمى عند العرب بعام الفيل وأرخت له العرب وذلك لهذه الحادثة العظيمة هذه الحادثة العظيمة المشهورة التي نعرفها جميعا بأن أبرهتا كان يريد أن يبني بيتا عنده في اليمن وسماه القليس حتى يذهب الناس فيحجون إليه فوجد أن الناس قد انصرفوا عنه على الرغم أنه قد بنى القليس بناه من الذهب والفضة أو بناه من الذهب الخالص والفضة لكنه وجد أن الناس لا يذهبون إلى هذا البيت ويذهبون إلى هذا البيت المبني بالحجارة وهو الكعبة المشرفة التي شرفها الله تبارك وتعالى فخرج أبرهة يريد هدم الكعبة وجاء بجيش عرم رم وكان في مقدمة هذا الجيش فيل عظيم ضخ لذلك سميت الحادثة باسم آذاء الفيل وذكرها ربنا تبارك تعالى في سورة في القرآن الكريم هي صورة الفيل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وإلى آخر الآيات التي ذكرت هذه القصة قصة الفيل ويعني أرسل الله تبارك وتعالى على هذا الجيش طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلتهم كعصف مأكول فماتوا جميعاً فماتوا جميعاً هذه الواقع أرخت لها العرب أن النبي صلى الله عليه وسلم مات في عام الفيل مات آسف أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل ولد النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل طيب البعض يقول ما الفائدة من معرفة ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم هل هناك فائدة تعود علينا من معرفة ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم هو مجرد تاريخ هو مجرد تاريخ نقول لنا مع ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وقفات الوقفة الأولى وهي من أهم الوقفات عند أهل السنة والجماعة أن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم لا يرتبط بعبادة معينة لابد أن ننتبه أن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم لا يرتبط عندنا بعبادة معينة، إلا ما ورد في صحيح مسلم من حديث أبي رياض وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين، فلما سئل في ذلك قال ذاك يوم ولدت فيه، ذاك يوم ولدت ولدت فيه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في يوم الاثنين شكرا لله تبارك وتعالى على نعمة إيجاده وعلى نعمة خلقه من العدم بأبه وأمه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لكن السؤال هل يشرع لنا الاحتفال بما يسمى بأعياد الميلاد؟ هل يشرع لنا الاحتفال بما يسمى أعياد الميلاد لأن بعض الدعاء العصرانيين أو بعض الدعاء الذين يتكلمون بلغة العصر ويريدون أن يأخذوا من الدين ما شاءوا واذروا منه ما شاءوا ويريدون أن يجعلوا من الدين مواكبا للعصر الحديث يقولون احتفل النبي صلى الله عليه وسلم بمولده فلا مانع أبدا أن نحتفل بأعياد الميلاد. احتفل النبي صلى الله عليه وسلم بميلاده على طريقته ونحن نحتفل بأعياد الميلاد على طريقتنا. يقولون والأصل الجواز أو الأصل أن ذلك مشروع. فنقول الجواب عن ذلك أنه لا يجوز لأحد أن يحتفل بما يسمى أعياد الميلاد لأنها لم ترد إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وما كان ذلك احتفالا إنما كان ذلك شكر. لم يكن ذلك احتفالا إنما كان ذلك شكرا نهيك عن المخالفات والمحرمات التي ترتكب في أعياد الميلاد من سماع الأغاني والرقص والاختلاط المحرم وغير ذلك مما حرم الله تبارك وتعالى والبعض يشرب الخمر ويأتي بالراقصات ويأتي بالفرق الموسيقية كل ذلك من أجل الفرح والسرور وليس هذا هو شكر النعمة إنما هذا من باب كفر النعمة أما شكر النعمة الحقيقي أن يقوم المرء لله تبارك وتعالى بشكر النعمة بأداء ما وجب عليه من حقوق ووقع في نفسي والله أعلم وهذا قول أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني فيه الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد ووجد هذا الجسد الشريف في هذه الحياة الدنيا كان شكره أن يشكر بجسده كل صلى الله عليه وسلم هذه النعمة فكان يصوم وصيام صلى الله عليه وسلم كان صياما لأعضائه كلها صلى الله عليه وسلم فكان هذا شكرا لله عز وجل على نعمة الإيجاد من العدم فهذه هي الوقفة الأولى من ميلاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الوقفة الثانية أن كفرت البحث والتحري في زمن مولده صلى صلى وسلم وفي تحديد موعد ولادته صلى صلى وسلم أن البعض كان أو كاد البعض أن يحاول تحديد الساعة والدقيقة والثانية التي ولد فيها النبي صلى صلى وسلم عن طريق الإشارات والأمارات التي جاءت في بعض السير أو في بعض الفاظ التي جاءت في ذكر أو وردت في ذكر مولد النبي صلى صلى وسلم هذا إن دل فإنما يدل على عظيم حب الأمة لرسول ليس صلى هذا إن دل فإنما يدل على عظيم حب الأمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الشيخ الخضري رحمه الله يقول وقد حقق المرحوم محمود باشا الفلكي أن ذلك صبيحت يوم الاثنين تاسع ربيع الأول الموافق لليوم العشرين من إبريل سنة خمسمائة وواحدة من الميلاد وهو يوافق السنة الأولى من حادثة الفين طبعا لنا ماخذ عند الشيخ الخضري رحمه الله وهو قوله قد حقق المرحوم محمود باشا الفلكي من اعتقاد أهل السنة والجماعة أننا لا نقطع لمعين بجنة ولا بنار ولا برحمة ولا بشقاوة إلا لمن قطع الله تبارك وتعالى له وهذه المسألة مسألة فيها خلاف بين أهل العلم وفيها ثلاثة أقوال القول الأول لا, لا يذكر إلا لنبي أو لا يشهد إلا لنبي القول الثاني أنه لا يشهد إلا لمن قطع الشارع له سواء كان في الكتاب والسنة كما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته من ذكر العشرة المبشرين بالجنة وأهل بدر وغيرهم من من شهد النبي صلى الله عليه وسلم بأعيانهم كعكاشة بن محصن وغيره أنهم من أهل الجنة فهؤلاء وهذا هو القول الثاني. القول الثالث أن من أن هذه الأمة يجوز أن يشهد لعموم أفرادها بالجنة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض. فمن أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. لكن الصواب في هذا أننا نقول بالقول الثاني أننا لا نقطع لمعين بالجنة ولا بالنار إلا لمن شهد له الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم وإن كان هناك كلام لشيخ سامي تنمية فهو على العين والرأس فالصواب أننا لا نقطع لأحد إلا من قطع له الشارع لكن نقول يرجى له الخير أو نأمل له ذلك أو ندعو الله أن يكون كذلك يعني مثلا عند ذكر بعض العلماء الأفاضل نظر مثلا مثلا بشيخنا الألباني رحمه الله أو الشيخ ابن باز أو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وتعالى نقول نرجو الله عز وجل أو نأمل الله عز وجل أن يكونوا من أهل الجنة لكن هل نقطع لهم بأنهم من أهل الجنة هذا الكلام في نظر وإن كان ورد عن طاووس أو عن غيري عن أبي ثور آسف أنه كان يقول أشهد بالله أن أحمد من أهل الجنة لكن هذا الكلام يحتاج إلى مراجعة يحتاج إلى مراجع ولا يعني يطلقوا هكذا على على عوهنه لكن هو استدلا بقول أنتم شهداء الله في الأرض فمن أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة وقد شهدت الأمة للإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى أنه من أهل الجنة لكن نقول ليس هذا الذي نعتمده نعتمد أن لا نقطع لمعين بجنة ولا نار إلا من شهد له الله ورسوله رسوله الأسئلة اكتبوها في أوراق حتى لا يستنزف أو حتى لا تستنزف منا ألوه فهذه الوقفة الثانية على في ولادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الوقفة الثالثة هل هناك علامات أو أمرات في زمن مولده صلى الله عليه وسلم؟ فنقول قال العلماء المحققون لم يثبت بطريق صحيح أن هناك علامات أو أمرات كونية حدثت حتى نقول أن هذا وأن هذه كانت. عند ميلاده صلى الله عليه وسلم إن البعض يقول سقط إيوان كسرى وخمدت نار المجوس وغاصت بحيرة ساوى إلى غير ذلك فنقول هذا كله يحتاج إلى دليل يحتاج إلى دليل قطعي يحتاج إلى دليل قطعي نقول أن قد يكون هذا حدث لكن لا نستطيع أن نجزم بذلك والله تبارك وتعالى أعلم ثم قال الشيخ الخضري طبعا إحنا أن هذه الفقرة سنسميها زواج النبي صلى الله عليه وسلم بآمنة زواج عبد الله بآمنة هذه الفقرة الثانية سأتفر على الفقرة الثانية الرضاع وحادثة شق الصد فالرضاع سنعطيه الحرف ألف وحادثة شق الصد نعطيه الحرف ب فرضاع النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد بأبيه وأمي أرضعته جماعة من النساء رضاعة النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من النساء كانت أولهن رضاعا له صلى الله عليه وسلم أمه آمنة بنت وه آمنة بنت وه أرضعته صلى الله عليه وسلم أيامًا ثم لم تط لم تستطيع بعد ذلك إرضاعه صلى الله عليه وسلم وكانت من عادة العرب أي يلتمس لأبنائهم مرضعات في البوادي. كل ذلك رجاء النجابة والذكاء والقوة ورجاء التعلم ولغة العرب وفصاحة اللسان وأيضا تعليمهم تعليم تعليمهم الصبر والجلد والقوة فكانت العرب ترسل أبنائها إلى المرضعات خارج المدينة خارج او خارج يعني حاضرة قريش يرسلونهم إلى ما نسميه بالبوادي فكان الأطفال يتعلمنا الصبر ويتعلمن الفصاحة لأن لغة العرب كلها كانت عند أهل البادية لغة العرب كلها كانت عند أهل البادية، فكانوا يرسلون الصبيان يتعلمون ذلك من أهل البادية، فكان يعني هذا وكانت هذه عادة العرب في تربية الأبناء حتى لا يكون الغلام فاتر الذهن كل العزيمة، فيعني يرسلونه إلى هذا المكان. فأما رضاع النبي صلى الله عليه وسلم قصته قصة معروفة من مجيء حليمة السعدية وهي من بني سعد بن بكر. وجاءت مع نسوة لها من, يعني من أهلها أو من جماعتها جئنا يطلبنا أطفالا كل واحدة منهن ترجوا أن تأتي بطفل ترضعه وتنالوا من أهله نوالا فكنا يحرصنا على أبناء الأغنياء وأبناء الأثرياء فعادت كل واحدة منهن بطفل إلا حريمة السعدية لم تجد إلا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهي حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية ف وكان زوجها كان يسمى بأبي كبشة وأبي كبشة هذا الذي كان يعني يذكره أبو سفيان لما يقول لقد أمر أمر ابن أبي كبشة لقد أمر أمر ابن أبي كبشة وكانت العرب إذا أرادت أن تقلل من شأن يعني بعضها البعض أو أراد بعضهم أن يقلل من شأن البعض ينسبه إلى جد الله غير معروف ينسبه إلى جد له غير معروف وأبي كبشة هو أبو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة فكانوا ينسبونه إليه ويقولون لقد أمر أمر ابن أبي كبشة فهو أبوه من الرضاعة فكان النبي صلى الله عليه وسلم من نصيب حديمة فكان نعمة الطفل ونعمة الرضيع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم طبعا من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد وقد مات أبوه فولد صلى الله عليه وسلم أتيما هل هناك فوائد ليتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول نعم. فيتم النبي صلى الله عليه وسلم كان له العديد من الفوائد كما ذكر الحافظ ابن كثير وغيره من أهل العلم. أولاً، النبي صلى الله عليه وسلم بلغ من اليتم أعلى مراتبه. بلغ من الютم أعلى مراتبه. ثانياً، يutm النبي صلى الله عليه وسلم فيه رد على المفطلين دعواتهم. بأن محمد صلى الله عليه وسلم تلقى دعوته من جهة إرشاد آبائه أو أجداده إلى غير هذه الادعاءات الباطلة أو أنه رجل أراد أن يأتي بمجد مجد أبيه ومجد أجداده فادعى هذه الدعوة إذا هذه من فوائد يتمه صلى الله عليه وسلم أيضا من فوائد يتمه صلى الله عليه وسلم أنه مع طفولته يعني تشابهت أو تشابهت ظروف طفولته صلى الله عليه وسلم بتشابه بعض الأنبياء أو مع بعض الأنبياء كإسماعيل وموسى وعيسى عليهم السلام فعيسى ربي في حجر أمه وموسى ربي في حجر أمه وإسماعيل ربي في حجر أمه وهذا إن دل فإنما يدل على أمر يعني زائد أو فائدة زائدة وهي أهمية اختيار الأم أهمية اختيار الزوج فإن الرجل عندما يموت لا يقوم على رعاية أبنائه إلا الأم فلا بد أن تكون الأم أما صالحة لا بد أن تكون الأم أم صالحة وعندنا من علماء الأمة الكثير الإمام الشافعي رحمه الله ربته أمه والإمام سفيان ربته أمه وغيرهم من العلماء كانوا تربية أمهاتهم وهذا بعكس المثل الذي يتداوله الناس أنه لا يفلح من ربته أمه لا نقول لا والله إذا صلحت الأم فإنها تربي ولدها على أحسن ما يكون ولنا في الإمام ربيعه ابن عبد الرحمن الذي ربته أمه بعد أن خرج أبوه إلى الجهاد في طلب الجهاد فربته أمه على أحسن حال فكان ربيعه بن عبد الرحمن شيخ مالك رحمه الله تبارك تعالى من أفقه الفقهاء ومن أحسن العلماء فكان يسمى بربيعه الرأي كان يسمى بربيعه الرأي شاهد أن يتمه صلى الله عليه تشابه مع بعض الأنبياء تشابه مع بعض الأنبياء وايضا يدل على أهمية اختيار الأم أو اختيار الزوجة الصالحة أيضا يتم النبي صلى الله عليه وسلم فيه أسوة للأيتام فيه أسوة للأيتام في كل زمان ومكان ليعرف أن اليتم ليس مانعا من الوصول إلى أعلى الدرجات واليتم ليس مانعا أو عائقا من الوصول إلى أعلى الرتب في العلم أو أعلى الرتب والمناصب سواء كانت الدنيوية أو الأخروية ولا يقعد بصاحبه عن طلب المعالي اليتم لا يقعد بصاحبه عن طلب المعالي أيضا شاء الله تبارك تعالى أن يولد نبينا صلى الله عليه وسلم يتيما حتى يتخلص من أمر بغاية الخطورة وهو سنة الأباء, وهو سنة الأباء وقد ذكر الله تبارك تعالى لنا في غير موضع من القرآن الكريم أن المشركين كانوا يحتجون على رسول صلى الله عليه وسلم بسنة الأباء يقولون إنا وجدنا آباء على أمة وإن على آثارهم مقتدون وفي آية أخرى إن وجدنا آباء على أمة وإن على آثارهم مهتدون فحتى لا تصطدم فطرته صلى الله عليه وسلم السليمة بما كان عليه الآباء من انحراف في الفطرة لا سيما الانحراف العقدي ولد النبي صلى الله عليه وسلم يتيما حتى لا تكن هذه النزعة وحتى لا تأثر بها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما عن مرضعاته صلى الله عليه وسلم فقلنا بأن أول من أرضعته كانت أمه آمنة بنت وهب ثم أرضعته ثويبة مولاة أبي لهب ثويبة مولاة أبي لهب وكانت الثالثة التي أرضعته صلى الله عليه وسلم حليمة السعيدية. السعيدية كانت ممن أرضعنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم طبعا نحن إلى هنا يعني ما زلنا نتكلم في أمور سهلة وهمور يسير مولده صلى الله عليه وسلم رضاعه صلى الله عليه وسلم في البديه لكن سنبدأ بعد ذكر الرضاع رضاع النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر أول حادثة تحدث للنبي صلى الله عليه وسلم وأول حادثة يتهيأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ طفولته إلى هذا الأمر العظيم وهو حمل الرسالة والأمانة التي سيكلفه الله تبارك وتعالى بها لكن هناك قبل الكلام عن هذه الحادثة حدثة شق الصدر هناك مجموعة من القواعد لابد أن نطبق هذه القواعد على كل حادثة وعلى كل واقع ترد في السيرة النبوية أو ترد في التاريخ عموما يعني هذه القواعد تصلح لأن تطبق على السيرة النبوية وهذه القواعد أيضا تصلح لأن تطبق على التاريخ كله على التاريخ كله أول هذه القواعد أنه ينبغي ملاحظة أثر الوحي في هذه الحوادث ينبغي ملاحظة أثر الوحي في هذه الحوادث والمعنى المقصود أن أثر الوحي في هذه الحوادث أن هذه الحوادث ليست حوادث طبيعية ليست حوادث طبيعية بمعنى أنه لا حكمة من ورائها إنما هذه الحوادث حوادث بقدر الله تبارك وتعالى قدرها قد الله عز وجل لحكمه ارادها سبحانه وتعالى قد تظهر لنا هذه الحكمة وقد لا تظهر لنا قد تبدو لنا في ظاهرها وقد تخفى عنا قد تظهر للبعض وقد تخفى عن البعض قد تظهر في يعني قد تخفى في وقتها وتظهر بعد وقت بعد وقوع الحادث او بعد وقوع هذا الأمر وسنطبق ذلك عمليا إن شاء الله على بعض المواقف من السيرة حتى تعلموا أنه ينبغي علينا أن نتأمل وأن نتدبر أن الوحي كان له أثر في كل هذه الحوادث لذلك قال الله تبارك وتعالى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة إذن ينبغي ملاحظة أثر الوحي في كل الحوادث التي ترد سواء كانت في التاريخ أو سواء كانت في السيرة النبوية لأن هذا الترتيب الرباني تبارك وتعالى هذا هو ترتيب الله عز وجل وتهيئته تبارك وتعالى لخلقه لأن الله عز وجل على كل شيء قدير والله تبارك وتعالى يدبر أمور عباده وهم لا يشعرون وهم لا يعلمون أن ذلك تدبير من الله عز وجل فقد يكون ظاهر الحدف أن فيه شيء من العذاب لكن باطنه فيه الرحمة كما يعني فهم ذلك شيخ سامي نتيمية رحمه الله تبارك وتعالى عندما سجنوه أغلقوا الباب تلا قول الله وجل فضرب بينهم بسور له باب ظاهر باطنه في الرحمة وظاهره من قبله العذاب فكان شيخ سامي نتيمية لأنه بلغ من الفطنة والذكاء والاستقراء لعلوم الشريعة علم أن هذا البلاء إنما هو هو الخير الذي أعده الله تبارك تعالى له وقدره الله عز وجل له إذن ما يحدث للإنسان عموما وللأنبياء خصوصا ولنبينا صلى الله عليه وسلم على سبيل الأخص أو أخص من ذلك أن ذلك إنما هو بقدر الله تبارك وتعالى وأنما هو ترتيب رباني من الله عز وجل ثانيا ينبغي قبل تفسير هذه الحوادث سواء كانت في السير أو في التاريخ أن يرجع, إلى يرجع في تفسيرها أن يرجع في تفسيرها إلى التصور الاعتقادي إلى التصور الاعتقادي لا سيما إذا كان الذي أتى بهذه الحوادث الذي أتى بهذه الحوادث على غير منهج أهل السنة والجمع ينبغي أن ينظر إلى اعتقادات من فسر هذه الحوادث لا سيما إذا كان مخالفا لأهل السنة والجمع فمثلا نضرب مثالا سريعا كلكم تحفظونه بإذن الله تبارك وتعالى. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر من مكة إلى المدينة من الذي نام في فراشه؟ ها علي بن أبي طالب الشيعة انظر إلى تفسير الشيعة لنوم عليه بن أبي طالب في فراش النبي صلى الله عليه وسلم وانظر إلى تفسير اهل السنة والجماعة لنوم علي بن الأبي طالب في فراش النبي صلى الله عليه وسلم تجد أن البون شاسعا بين نوم بين تفسير الشيعة عليه من الله ما يستحقون لنوم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه في فراش النبي صلى الله عليه وسلم وبين تفسير أهل السنة والجماعة لنوم علي بن أبي طالب فهم يقولون بأن محمدا أخطأ ولم ينزل بالرسالة على علي وأن نزل بالرسالة على محمد صلى الله عليه وسلم ويقولون بأن محمد صلى الله عليه وسلم علم أن الوحي سيأتي فأراد أن يتخلص من علي فأنامه في فراشه حتى يقتل من المشركين هذا ظن الشيعة بعض الشيعة الإمامية الذين يعني يكتبون على الله وعلى رسوله يقولون أكثر من ذلك شاهد من كلامي أنه ينبغي عند النظر إلى هذه الحوادث التاريخية إلى نظري أو اعتقادي الذي يفسر هذه الإيه؟ الأحداث الذي يفسر هذه الأحداث أيضاً من الأمور المهمة أو من القواعد المهمة عند النظر إلى حوادث السيرة النبوية أو إلى الحوادث التاريخية معرفة اتجاهات المفسرين، معرفة اتجاهات المفسرين. لا سيما مشاربهم الفكري، لا سيما مشاربهم الفكري، وما أخذهم العقائدي، وما أخذهم العقائدي. فمثلاً جماعات المستشرقين، أول من جمع يعني في العصر الحديث. أول من سهل طريقة الوصول إلى الأحاديث النبوية جماعة من المستشرقين كهيلسينكي وغيره الذين جمعوا جعلوا معجما مفهرسا لألفاظ الأحاديث النبوي طيب هل هؤلاء المستشرقين المستشرقون هل فعلوا ذلك سوادا في عيون أو رغبة في سواد عيون المسلمين أبدا إنهم يفتشون وينقبون عن أخطاء تبين لهم أن هذا الدين ليس هو الدين الخاص وأن هذا الدين ليس هو الدين الحق من الله تبارك وتعالى فلا بد من النظر إلى مشاربهم والنظر إلى يعني آرائهم لا سيما آرائهم في هذا الدين فنحن نعلم أن أغلب أهل الكتاب يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم كما قال الله تبارك وتعالى الذين آتينهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءه لكن أكثرهم يجحدون كما قال جل وعلا الذين آتينهم الكتاب يعرفونه يعرفون لكن أكثرهم كما جل فكثير من المستشرقين مثلا إذا نظرت إلى كتاباته لا تخلو أغلى كتابات المستشرقين من غمز ولمز وطعم إما في رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما في الدين وإما في أحكام الشريعة لا تخلو أبداً كتابات المستشرقين من ذلك الأمر أبداً وللأسف كثير من أبناء المسلمين ينطلي عليه مثل هذا الأمر فأسير خلفاء هؤلاء المستشرقين ويمشي وراءهم ويأخذ بأقوالهم ويبدأ يبث هذه السموم في ابناء هذه الأمة المباركة ويطرح أفكاراً ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان كل ذلك من أجل تأسيس منهج مخالف لمنهج الإسلام تأسيس منهج مخالف لمنهج الإسلام هو الدعاء العصرانيين الآن أو الدعاء المسمو المسمون بذلك ما الذي يحملهم على ما هم فيه الآن من محاولة يعني اقصاء الشريعة الإسلامية والإتيام بصور ظاهرة من الشريعة على أنها شريعة الله تبارك تعالى كل هذه أراء المستشرقين الذين يعني دسوا لهم السمة في العسل كما يقال واقتنعوا بها من غير علم ولا هدى ولا روية حتى يخرج البعض ويقول لا مانع أبدا أن يكون هناك تعايش سلمي بين المسلم والنصران لا مانع أبدا أن يكون هناك توافق بين المسلم والنصران لا مانع أبدا أن يكون هناك يعني ترابط اجتماعي بين المسلم والنصران فكما أنه يجوز للمسلم أن يتزوج بالنصرانية أيضا يجوز للمسلمات أن تتزوج بالنصرانية ما المانع إيه المانع إذا كان المسلم يتزوج بالمصراني إيه المانع أن تتزوج المسلمة بالمصراني حتى يكون هناك تعايش وتوائم و... ويعني سلام و... ويأخذ ببعض النصوص الظاهرة ويقول مثلا ولكم دينكم ولي دين هو زوج في دين وزوك في دين ده كله بسبب, إيه؟ بسبب هذه الآراء والفلسفات التي للمستشرقين التي أرادوا بها هدم الدين فلا بد من النظر عند تفسير هذه الحوادث إلى آراء هؤلاء وإلى مشاربهم لا سيما مشاربهم الفكري طبعا يعني هؤلاء يعني يقعون في مآزق يعني هؤلاء يعني المستشرقون يقعون في مآزق لا سيما من كان منهم من كان منهم أظهر إسلامه يعني وقال أنه أسلم لله تبارك وتعالى البعض منهم مثلا تأتي الحادثة من حوادث الشريعة أو تأتي الحادثة من حوادث التاريخ أو السيرة النبوية فهو إما أن ينكرها بالكلية ويقول لا الكلام هذا ما حصلش وإما أن يؤولها تأويلا فاسدا وإما أن يسكت عنها طبعا هل هذا كله صحيح؟ هذا كله غير صحيح إما أن يؤولها تأويلا فاسدا يخرجه عن حدود الشرع وهذا ليس بصحيح وإما أن ينكرها بالكلية وهذا أيضا غير صحيح وإما أن يسكت عنها وهذا أيضا غير صحيح لأنه يفتح الباب لأعداء الله تبارك وتعالى للطعن في هذا الإيه في هذا الدين ليس عندنا حجة في الرد مثلا كما ورد أن بعضهم أن بعضهم كان يعني يأتي على بعض النصوص مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في إحدى جناحيه وفي الأخرى دواء بعض المستشرقين يعني يسكت يقول لك أنا لا أستطيع الرد على مثل هذا لا أستطيع أن أنكر انها سنة نبوية ولا أستطيع أن أنكر, أن أنكر أنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا أستطيع أن أقره لأن الذوق لا يوافقه وأن طبعا ده كلام مين ده كلام المعتزل وغير ممن أنكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وممن قدم العقل على النق وممن قدم يعني فهمه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك شيخ سامي تيمية ألف كتاب ضخما سفرا عظيما سماه درع عرض العقل مع النق فقل أنه لا يستقيم أن أو لا يتعارض عقل صحيح مع نص صريح لا يتعرض أبدا عقل صحيح مع نص صريح فالعقول الصحيحة هي التي تفهم التي تفهم النصوص على وجهها العقول الصحيحة هي التي تفهم النصوص على وجهها كما أراد الله تبارك وتعالى وكما جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم طيب طب إذا كان هذه الضوابط وهذه القواعد تجعلنا دائما في حذر من آراء المستشرقين وغيرهم ممن يتكلمون في حوادث السير كيف لنا أن نستفيد وأن نستخرج العباط والعبر والدروس التربوية من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم خصوصا ومن التاريخ عموما الـ الـ الـ هذا يتوقف على طريقة دراسة السيرة النبوية يتوقف على طريقة دراسة السيرة النبوية أو على طريقة دراسة التاريخ إذا كنت تتلقى دراسة التاريخ دراسة أكاديمية بمعنى دراسة منضبطة ومنظمة بكما ذكرنا لها قواعد وأصول بأنه لا يفوتك مثلاً أن تأتي بالحادثة وأن تجمع الطرق وأن كما سنبين شاء الله وأن تدقق في الألفاظ وأن تدقق في الروايات هذا يجعلك تستمتع بدراسة السيرة النبوية وتستخرج من العباط والعباط أما إذا كنت يعني جماعاً تقرأ كل ما يقع تحت يديك وتصدق وتخلط الحق بالباطل فإن هذا سيخرج لنا منهج فاسد لا شك ولا محال ليه؟ إنه سيحدث في نفس الدارس نوع من الاضطراب نوع من الاضطراب. ترى يصدق وترى يكذب، ترى يقر وترى ينكر، ترى يفهم وترى لا يفهم. فهذا يجعله دائما في نوع من الإيه؟ في نوع من التخاذ. أما عند الدراسة الأكاديمية، الدراسة المنتظمة، لذلك أنا. أركز معكم في مادة السيرة النبوية وأتكلم بهذه الحرارة وأتكلم بهذه القوة لأنكم لن تدرسوا هذه المادة مرة أخرى فأنا أريد أن تخرجوا من المعهد من معهد شيخ الإسلام من مادة السيرة النبوية تخرجوا منه عندكم ضوابط وأصول كلية وقواعد عامة تستطيعون بعدها فهم كتب السيرة النبوية أي كتاب من كتب السيرة النبوية قع تحت ايديك تستطيع أن تقرأه وتستطيع أن تدرسه وأن تدرسه تستطيع أن تدرسه وأن تدرس. وليه؟ لأن عندك أصول. نهاردة مثلاً الذي درسه أصول معتقد أهل السنة والجماعة. هل يصعب عليه أن يشرح إكتفاء أصول أهل السنة والجماعة؟ أبداً. الذي درس أصول أهل السنة والجماعة. لا سيما أصول الاعتقاد. لا يص لا يصعب عليه أبداً أن يشرح إكتفاء كتب الاعتقاد. طول شرح العقيدة الوسطية سهلة. إشرح العقيدة الطحوية سهلة. إشرح المقدمة من أبي زيد والقريرواني يشرح. ليه؟ أمر بالنسبة له. سهل عنده أصول يستطيع من خلالها أن يقرأ الكلام وأن يفهم النصوص وأن يوجه ما يحتاج إلى توجيه وأن يعلق على ما يحتاج إلى تعليق أما إذا كان الإنسان ليس عنده دراسة منظمة وليس عنده دراسة أكاديمية فإنه لا يستطيع أبداً الوصول إلى الحق أبداً لا يمكن أبداً الوصول إلى الحق ليه؟ لأنه ليس عنده أصول ولا قواعد يستطيع أن يمشي عليها لأنه يسير في كتب السيرة النبوية أو في كتب التاريخ عموما على غير هدى من الله تبارك وتعالى فنقول بأن يعني هناك خطوات هناك خطوات لا بد لك أن تتخذها قبل أو عند دراسة السيرة النبوية نجملها سريعا حتى نعود إلى الحادثة حديثة شق الصد أولا لا بد لك أن تتأكد من صحة الواقع أو الحدث التاريخي حتى يصح الاستدلال به. يبقى أول خطوة تعمل فيها إن إننا نتأكد من صحة الإيه، من صحة الحدث أو من صحة الإيه الواقع. مثل حادثة شق الصدر، صحيحة أم غير صحيحة؟ حادثة شق الصدر حادثة صحيحة ثبتت كما سنبين ذلك في الكتب، كتب السنة الموثقة عند علماء المسلمين. يبقى ده أنا تأكدت إن اللي إيه إن الحادثة وقعت في المقابل مثلا قصة الغرانيق طبعا لسه تأخذون إن شاء الله قصة الغرانيق ملخصها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ صورة النجم فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقيل أن المشركين سجدوا معه وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد وقبل سجدته صلى الله عليه وسلم أنه سكت سكتة لطيفة فقال الشيطان بصوت يشبه صوت النبي صلى الله عليه وسلم تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لا ترتجى فسجد المشركون لصوت الشيطان وسجد المسلمون لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم فظن من, من هاجروا إلى الحبشة أن الأمر قد استتب وأن قريشة قد دخلت في الإسلام وقال المشركون سجد محمد لآلهتنا ويعني بذلك يعني قد وافق على أن يكون بينه وبينهم نوع من الهدنة أو المدهن القصة ثبتت الشيخ الألباني رحمه الله ألف رسالة سماها نصب المجانيق في نسف قصة الغرانيق طبعاً الجواب من معنوانه نصب المجانيق اللي هو إيه المجانيق اللي هم كانوا بيرموا به زي المدافع دلوقتي شبيهة بالإيه بالمدافع. ليه؟ لنسف قصة الغرانيق. يبقى الشيخ الألباني أتى على القصة من إيه من قواعده يبقى أنت تتثبت من الواقعة أو من الحدث هل حدث أم لا أيضا نعم مصب المجانيق في نصف قصة الغراريق الخطوة الثانية بذل الجهد في جمع الأخبار الواردة في الموضوع الواحد بذل الجهد في جمع الأخبار الواردة في الخبر الواحد أنت مثلا قالك قصة قالك حادثة معينة لابد أن تبذل قصارى جهدك في جمع الأخبار الصحيحة أو آسف في جمع الأخبار الواردة في هذه القصة هات كل ما ورد فيها صحيح ضعيف موضوع منكر شاذ جمع كل كل الأخبار وبعد دراسة هذه الأخبار تنتقي تبدأ تطلع الضعيف لوحده وتطلع الصحيح لوحده وتطلع الحسن لوحده تبدأ تجمع بذلك تستطيع أن تحكم على القصة أو على الحادثة أو على الواقع إن كانت قصة صحيحة أو ضعيفة أو ليس لها أصل أيضا مثلا طبعا في امثلة كثيرة هذا طبعا يجعلك يعني فيدة الكلام إيه؟ يجعلك تستطيع الجمع يجعلك تستطيع الجمع بين الروايات التي ظاهرها تعارض بين الروايات التي ظاهرها التعارض مثلا بعض الناس يقول لا يجوز الدعاء على الكفار ماشي لا يجوز الدعاء على الكفار طيب ايه الحجة يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم لما قيل له يا رسول الله ادع على ثقيف طب ده امر بن امر من الصحابه عليه الصلاه والسلام بايه ان يدعوا على مين على ثقيف قال صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي ثقيف طب هو الرسول صلى الله عليه وسلم عجبهم كده وطلبهم ها ما عجبهمش طب النبي صلى الله عليه وسلم كده دع على ثقيف لا ما دعاش بعض الناس قال لك لا يجوز الدعاء على الكفار لأن لان الرسول لم يدعوا على ثقيف طيب في حديث آخر من حديث أبي رضي الله عنه ورضاه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اشدد وطأتك على مُدر واجعلها عليهم سنين كسنين يوسف يبقى في الحديث الداخل국 النبي صلى الله عليه وسلم دعى على مين على مدر ومكث النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصية طيب كيف تجمع بين قول الصحابة يا رسول الله يدعى على ثقيف وبين دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على الكفار هنا دعى وهنا لم يدعك يبقى هل يجوز الدعاء او لا يجوز الدعاء حد يعرف يجمع بين الحديثين حد يعرف يجمع بين الحديثين طيب ايه اللي خليك تعرف تجمع بين الحديثين الذي يجعلك تجمع بين الاحاديث وتستطيع استخراج الاحكام هو دراستك لكل حديث أو لكل حدث على أحد هجي الحديث وظروفه التي حدثت فيه وملابسات الحديث تستطيع أن تقول هنا دعا النبي صلى الله عليه وسلم على الكفار وهنا لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم على الكفار هنا دعا النبي صلى الله عليه وسلم على الكفار لأنه لم يكن يرجو صلى الله عليه وسلم إسلامه لأنه لم يكن يرجو إسلامه وهنا دعا النبي صلى الله عليه وسلم للكفار لأنه كان صلى الله عليه وسلم يرجو إسلامه وهذا هو الجمع بين الحديثين فإذا كان هناك أمل في أن يدخل هؤلاء الكفار في الإسلام يجوز أن يدع عليهم بالهداية وإذا كان هناك وإذا لم يكن هناك أمل في دخول هؤلاء الإسلام يجوز أن يدعى على الكفار كما دعا النبي صلى الله عليه وطبعا هذا وجه من أوجه الجمع هذا وجه من أوجه الجمع وإلا فوجه الجمع قد تكون كثيرة الحافظ السيوت رحمه الله كان يقول ما من حديثين ظاهرهما تعارض إلا وعندهما مئة وواحد وجه في الجمع والترجيح سيوتي لأن السيوتي كان جماع سيوتي كان يجمع في يعني كان عنده استقراء لعموم الشريع حتى تلاحظ أن السيوتي رحمه الله كان يؤلف في كل الفنون سيوتي كان يؤلف في كل الفنون السيوتي تلاقيله في الحديث وفي علوم القرآن وفي التفسير ليه؟ لأن السيوتي رحمه الله كان الموسوعي كان عالما شاملا رحمه الله تبارك Sir مسألة ما كانت هو متخصص مثلا في الحديث بس لا لكن كان عالم جماع فكان عنده نظرة عامة واستقراء النصوص الشرعية، فلذلك كان عنده القدرة على الجمع بين الأحاديث التي ظهر، بين الأحاديث التي ظاهرها الطعن. الخطوة الثالثة التي ينبغي على طالب العلم قبل النظر في حالة تاريخية معرفة حدود العقل في نقد الأخبار. معرفة حدود العقل في نقد الإيه الأخبار. ومعنى ذلك أن العقل له حدود في نقد الإيه الأخبار، لأن بعض الناس عقوله لا تستطيع إدراك الحكمة من النص النبوي. أو من النص القرآني كذلك أو نضرب لذلك مثال بأن حدود العقل لا يمكن أبدا لا يمكن أبدا أن تستطيع أن تصل إلى مثلا باب الأسماء الصفة إلى باب الأسماء وصفات. فمثلا نحن نقول أهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه، وما أثبته له نبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وينفون عنه صلى الله عليه وسلم ما نفاه في كتاب أو ينفون عنه ما نفاه عن نفسه في كتابه، وما نفاه عنه في سنته صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تعليق ولا تعطيل ولا تحريف ولا تأويل. ليه؟ لأن هذا هو الذي يناسب العقل السليم. هذا الذي يناسب العقل السليم. يفهمون الأسماء. والصفات كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويمر ويمرونها كما جاءت من غير تكييف اللي لكن يفهمون منها المعنى يفوضون في الكيفية ولا يفوضون في المعنى ولذلك كان رد الإمام مالك على من دخل عليه وسأله عن على الاستواء قال الاستواء معلوم والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ما أرك إلا مبتدع وما أرك إلا مبتدع فالإمام مالك قال الاستواء معلوم خلاص الاستواء عندنا معلوم المقصد من الكلام لأن هذه ليست درس عقيدة لكن أنا أضرب ذلك مثال أن العقل له حدود في فهم النصوص الشرعية العقل له حدود في فهم النصوص الشرعية لا يمكن للعقل أبدا أن يستأثر بفهم النص الشرعي وحده لا يمكن لذلك في الحديث وإن كان في سنة مقال لن تجتمع أمتي على ضلال تجد الأمة كلها على فهم واحد يطلع لك واحد أو اثنين كده بفهم شاذة بفهم شذ هذه الفهوم نقول عنها أنها فهوم شذ ليست على منج أهل السنة والجماعة وإن كان أصحابها أو قائلها مجملا من أهل السنة والجماعة مجملا من أهل السنة والجماعة فنقول ينبغي الالتزام بضوابط الشرع في فهم النصوص الشرعية التي جاءت في الكتاب وفي السنة ومعرفة أن للعقل حدود في فهم هذه النصوص رابعاً ملاحظة أن المراحل أن الملاحظة أن المراحل التي مرت بها السيرة النبوية والتشريع الإسلامي كانت مراحل متعددة كانت مراحل متعددة فكل مرحلة كان لها أحكامه كل مرحلة كان لها أحكامه فمثلاً الخمر في أول الإسلام كانت حرام ولا حلال كانت حلال طيب كيف حرمت الخمر نجد أن الخمر حرمت على ثلاث مراحل المرحلة الأولى قال الله تبارك وتعالى سألونك عن الخمر والميسر قول فيهما اسم كبير ومنافع للناس. في المرحلة الثانية قال الله تبارك وتعالى ولا تقربوا صلاته وأنتم سكار. المرحلة الثالثة قال رزق جل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فجتنبوه. فكانت المرحلة الثالثة المرحلة اللي هي المحرم للخمر. يعني ما ينفعش إن آجي استدل بالأحاديث التي ورد فيها أن الصحابة كانوا يشربون الخمر وأولج إن دا يجوز شرب اللي شرب الخمر. ليه لأن كانت إيه؟ كانت مرحله هذه المرحلة تبعها مراحل وكان آخر الامر أن الله تبارك وتعالى جعل الخمره محرمة ما حرم الله تبارك وتعالى الخمره ولعن شاربها وعاصرها والمعصورة اليه إلى آخر الاحكام المتعلقة بشرب الخمر شهد ان ملاحظه المراحل والتدرج في الاحداث التاريخيه عموما والسيره النبويه خصوصا فتعالوا تعالوا بنا نطبقها على إيه حادثة شق الصدر. المصنف رحمه الله قال وحصل له وهو بينهم حادثة مهمة وهي شق الصدر. طيب الشيخ الخضر رحمه الله ذكر هنا أن حادثة شق الصدر وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم كم مرة؟ مرة واحدة. يعني القراءة وكلامه حتلوا الشيخ الخضري ذكر أن حادثة شق الصدر وقعت مرة إيه؟ مرة واحدة. لكن الصواب أن حادثة شق الصدر وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم مرتين. حادثة شق الصدر وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم مرتين طيب المرة الأولى وقعت في إبادية بني سعد وهي التي ذكر الشيخ الخضر يحيى الله وكان عمره صلى الله عليه وسلم إذاك في تلك الحادثة اختلف العلماء فيه اختلف العلماء في عمر النبي صلى الله عليه وسلم حال وقوع حادثة شق الصدر فالقول الأول في هذه الحادثة القول الأول في تحديد عمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحديثة كان السكوت نسكت عن زمان عمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحديث وهذا القول يعني ذكره الإمام مسلم في رواية أنس بن مالك في تحديد عمر النبي صلى الله عليه وسلم عند حديثة شق الصد القول الثاني أن عمر صلى الله عليه وسلم كان سنتين وجاء هذا القول في رواية ابن إسحاق وطبعا ابن إسحاق من المعروفين بأنه من كتاب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بل هو من أول من جمع أو من أوائل من جمع في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وألفاته الخاصة وهناك قول ثالث أن عمر صلى الله عليه وسلم كان خمس سنين وهذا القول قال الإمام بي قال بي الإمام أبو نعيم الأصفهاني رحمه الله تعالى القول الرابع أنه كان عمر صلى الله عليه وسلم كان ست سنوات وهذا القول قال بي الأموي وغيره القول الخامس أن عمر صلى الله عليه وسلم كان أربع سنوات وهذا القول قول الإمام الزهقاني وابن سعد ويعني كان هو المختار أو كأن هذا القول هو القول المختار لأن هذه السن هي السن التي يعني المعقولة في رأي الغنم وأربع سنوات, أربع سنوات. طيب هذه حادثة شق الصدر الأولى الحادثة الثانية وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم وكان عمره صلى الله عليه وسلم خمسين سنة أو قريبا من خمسين سنة وهذا قول الإمام البخاري رحمه الله وأيضا قول الإمام مسلم وأيضا قول الإمام الذهبي وأيضا قال به الحافظ ابن حجر رحمه الله بذلك الحافظ ابن حجر يقول أن جميع ما ورد من شق الصدر واستخراج القلب لنبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الأمور الخارقة العادة هو مما يجب التسليم له دون التعرض لصرفه عن حقيقته لصلاحية القدرة فلا يستحيل شيء من ذلك يعني على الله تبارك وتعالى ولا في حق نبي صلى الله عليه وسلم لا يستحيل أصلا لأن الله تبارك وتعالى إن الله على كل شيء قدير فالله تبارك وتعالى قادر أن يفعل ما يشاء وقت ما يشاء تبارك وتعالى طبعا أنا جمعت أطراف الحديث ووضعت كل الألفاظ حديث شق الصدر. وطبعا نظرت بالعقل هل يمكن أن يحدث هذا فوجدت أن ذلك أمر ممكن أن ذلك كله أمر ممكن بل هو سهل الإمكان بل هو سهل الإمكان ووجدت أن هذا القول قال به أن العلم أمثال ابن حجر العسقلاني وغيره من جهة الجهة العلمية ومن الجهة العقلية أن حادثة شق الصدر أمر سهل ويفير إذن يعني هذا الأمر حدثا للمسا مرتين وكان من وراء ذلك حكم إلهية منها التطهير والمقصود والمقصود بالتطهير هو استخراج حظ الشيطان من النبي صلى الله عليه وسلم أو من قلب النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقع في قلب صلى الله عليه وسلم وسوسه وحتى لا يقع في قلبه صلى الله عليه وسلم ما يقع في في نفوس بني آدم من الشك والريب حتى لا يقع في نفسه صلى الله عليه وسلم وسوسه ولا يقع في نفسه ما يقع في نفوس بني آدم من الشك والريب الحكمة الثانية هو إعداد للعصمه من الشر إعداد للنبي صلى الله عليه وسلم من العصمة من الشر، وأيضا إعداد له لعصمة صلى الله عليه وسلم من عبادة غير الله تبارك وتعالى، فينشب على الإيمان وعلى التقوى، فيكون قلبه على الفطرة السليمة التي فطره الله تبارك وتعالى عليها، وهي الفطرة وهي الإسلام، كما قال الله عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ثالثا تطهيره من حالات الصب اللاهية وصفات الغير الجادة التي كان يقع فيها أقرانه. التي كان يقع فيها أقران صلى الله عليه وسلم. إذا حادث شق الصدر وقعت مرتين النبي صلى الله مرة وكان عمره أربع سنوات وكانت في بني سعد وطبعا يذكر الشيخ الخضري أن يعني إخوته صلى الله عليه وسلم رأوا أن يعني رجلا أضجعه صلى الله عليه وسلم ثم شق صدره ثم استخرج قلبه فعاد النبي صلى الله عليه وسلم وهو منتقع اللون إلى حريمة السعيدية والتي وهذه الحادثة هي التي أخافت حليمة وهي التي جعلتها تعود بالنبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى حتى ترده إلى أهلي خوفا عليها أن يصيبه الأذى أو أن يصيبه شيء عندها فالتحمل هي مسؤوليته فأرادت بذلك أن أن ترده إلى أهلي حتى لا تكن في موضع المسألة على الرغم أن ذلك كان يخالف ما في نفسها من حبها للنبي صلى الله عليه وسلم وما في نفسها من رؤيتها لبركة النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله شيئا من ذلك في صحيحه وطبعا لولا ضيق الوقت أنا كنت ذكرت لكم مثل هذه الأمور وما رأت حليمة من بركة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليس عندي وقت طب الإخوة يا اخو المسؤولين على الوقت لسه عندي وقت كانت اه كانت قبل رحلة الاسراء والمعراج لسه عندي وقت يا اخو المسؤولين عندي وقت ولا انتهى عشان الشيخ مصطفى اصلا اي عارف الشيخ مصطفى لسه عندي وقت ولا انتهى نعم نعم كانت في مكة كانت في مكه نعم واحنا نتعرض ليها ان شاء الله لما نيجي نتكلم عن الإسراء والمعراج طيب الشيخ الخضري في فقرة تلتة سماها وفاة آمنة وكفالت عبد المطلب ووفاته وكفالة أبي طالب ده رقم ثلاثة تحت منها الصفر إلى الشام ده ألف حرف ألف اكتبوا عشان عشان حرب الفجار ده نديها حرف الباء حرب الفجار هنديها حرف الباء الفقرة باء حلف الفضول هنديها الحرف جيم ماشي؟ رحلته إلى الشام ده تأخذ الفقرة الرابعة زواجه من خديجة الفقرة خمسة بناء البيت الفقرة ستة معيشته عليه الصلاة والسلام تأخذ الرقم سبعة سيرته في قومه تأخذ الحرف ألف تبشير التوراة تأخذ الحرف نعم ما أكرمه الله بيها يأخذ الحرف باء تفشير التوراة بي حرف الجيم. تفشير الإنجيل بيها يأخذ الحرف دال. الأفكار قبل البعثة أتاخذ رقم ثمانية وبدء الوحي أتاخذ رقم تسعة. طب هنا أقف. فضيلي عشر دقايق. طيب الشيخ مصطفى طيب معي عشر دقايق. طب نكمل إن شاء الله. الشيخ الخضر يرحمه الله. ذكر بعد وفاة آمنة وكفالة عبد المطلب ووفات ووفاته وكفالة أبي طالب فنقول وفاة أم النبي صلى الله عليه وسلم آمنة طبعا قصة وفاة آمنة الشيخ الخضري ذكرها سريعا كده وهي أن أم النبي صلى الله عليه وسلم خرجت وحاضنته أم أيمن إلى المدينة وكان عمره صلى الله عليه وسلم إذ ذاك ست سنوات كان عمره ست سنوات وكانت تقصد ولذلك زيارة أخواله من بني النجار وبقيت هي وابنها هناك مدة ثم عند عودتها في مكان يسمى الأبواء قريبا من مكة أصابها شيء من الحمى فماتت في ذلك المكان ودفنت فيه وكان عمره بل سلام إذ ذاك ست سنوات لذلك في صحيح مسلم الله عليه وسلم قال استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور قبر أمي فأذن لي إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الموت فإنها تذكر الموت هذا إن دل فإنما يدل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وحبه لأمه حتى على الرغم أنها ماتت كافرة لكنه أراد أن يفعل لا شيئا فاستأذن من ربي تبارك تعالى فلم يأذن له في ذلك واستأذن في زيارة قبره فأذن له صلى الله عليه وسلم كل ذلك من أجل بيان الحكم الشرعي ثم بعد ذلك انتقل النبي الى إلى كفالة جده عبد المطلب إلى كفالة جده عبد المطلب ثم إلى عمه ابي طالب ثم إلى عمه أبي طالب ابن هشام يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند جده عبد المطلب وكان عبد المطلب يوضع له فراش في فناء الكعبة ويوضع له في فراش يستنلو في الى ظل الكعبة وكان لا يجرؤ احد أن من بنيه أن يجلس بجواره إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أعمامه إذا أرادوا أن يصدوه كان يقول دعوه فإن ابن هذا لينعاش لا يكون لنا له شئ. لينعاش لا يكون لنا له شئ. فكان يجلسه ويدنيه ويقربه منه. الشيخ الخضري غفل عن نقطة ونحن نذكرها للفائدة وهي إذا نظرت إلى مرحلة طفولة النبي صلى الله عليه وسلم تجد أنه كان مسترضا في بني سعد وكان يرعى الأغنام. طب ما الحكمة من رعاية النبي صلى الله عليه وسلم أو من رعي النبي صلى الله عليه وسلم للأغنام ايه الحكمة من رعي النبي صلى الله عليه وسلم للأغنام على الرغم أن الله تبارك وتعالى كان ممكن أن يكفيه عن رعي الأغنام وأن يجعله غني ولا يجعله مثلا يحتاج إلى الطعام ولا يحتاج إلى الشراب ولا يحتاج إلى من يعطيه ولا إلى من يكفيه لأنه سيكون نبي الحكمة من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قال لأصحابه ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم فقال أصحاب يا رسول الله وأنت كنت ترعاها قال كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب مع أصحابه في جمع الحطب فكان يقول عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه ال ال كان يبحثون عن أعواد ال ال السواك أو الأراك فكان يقول كنت أرع الغنم على قراريط في مكة وما من نبي إلا وقد رعاه وما وما من نبي إلا وقد رعاه لأن في ذلك تربية له صلى الله عليه وسلم على الصبر وتحمل المشاق وفي ذلك أيضا تربية الله صلى الله عليه وسلم على معنى عظيم وهو الأخذ بالأسباب في كسب الرزق ودفع قلب المصالح ودفع المضار الحافظ ابن حجر يقول قال العلماء الحكمة في إلهام الأنبياء رعي الأغنام قبل النبوة أن يحصل لهم التمر برعيها على ما يكلفون به من القيام بأمر أممهم، ويقول واعلم رحمك الله أن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم للأغنام على كانت مصدر لرزقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت أرعاها على قرريط، فكانت مصدرا لرزق صلى الله عليه وسلم، ولم يكن للكفار عليه صلى الله عليه وسلم منه، بل كانت صلى الله عليه وسلم له عليهم منه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ذكر الشيخ الخضري سفر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام. وطبعا المقصود من ذكري سفر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام قصة بحيرة الراهب قصة بحيرة الراهب فالقصة من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش فلما أشرفوا على الراهب وهذا الراهب كان يسمى بحيرة بحيرة فحل رحالهم فخرج إليهم هذا الراهب وكان لا يخرج إليهم قبل يعني بحير الراهب قبل ذلك كان لا يخرجوا إليهم فكانوا وكانوا قبل ذلك يسيرون فلا يخرجوا إليهم ولا يلتفجوا إليهم فهم يحلون رحالهم جعل يتخللهم بحير الراهب داخل عمل إيه؟ يبحث في وسطهم حتى جاء فأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا سيد العالمين هذا رسول الله رب العالمين هذا يبعثه الله رحمة للعالمين طبعا ده كله أدام مين أدام أشياخ قريش ثم قال أمام عمه وأمام القافلة كلها هذا الكلام فقال له الأشياخ من قريش من علمك يعني عرفت كلام دمين قال عرفت هذا فإنكم حين أشرفتم عند العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر جدا ولا يسجدون إلا لنبي. بأبه وأومه وهذا طبعا من معجزاته صلى الله عليه وسلم ومن الكرامات التي أظهرها الله تبارك وتعالى فولفضل ما شهد به الأعداء بحيرة كان راهبا وصير أنيا ويشهد للنبيس وسلم أنه عندما جاء وقدم عليه ما من حجر ولا شجر إلا سجد إكراما له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم قال وأقبل وعليه غمامة يعني كم النبي سلام أقبل وعليه غمام تظله صلى الله عليه وعلى وعنى وصحبه وسلم فلما دن القوم وجدهم صلى الله عليه وسلم قد سبقوه إلى فيء الشجر أما هو صلى الله عليه وسلم فقد أظلته غمامة ما رآها أحد منهم إلا بحير الراهب بحير هو الذي رأى هذه الكرامة وهو الذي أظهر لهم حتى تبين في أعين قريش فلما جلس صلى الله عليه وسلم يعني في ظل شجرة مالت الشجرة حتى يزداد في الشجرة وظل الشجر عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وكان بحيرة يناشدهم في هذه السفرة ألا يذهبوا به جهة الروم لأن الروم يعرفونه بصفته صلى الله وعندهم خبر به وعندهم خبر عن قدوم زمانه فكانوا يفتشون عنه ويريدون قتله وقد حدث هذا أمام عيونهم فقد جاء جماعة من الروم وقالوا لبحير الراهب جئنا من كل طريق وبعثنا في كل طريق لأن قد أخبرنا أن هذا النبي قد خرج وقد بعث وقد أمرنا بقتله شوف يقول فلما جاءوا بحيرته قال لهم بحيرة أكنتم تردون أمرا أراده الله قالوا لا قال فعودوا إلى أماكنكم وأمر قريش وأشياخ قريش أن يعودوا محمد صلى الله عليه وسلم إلى مكة وألا يتعرض له الروم حتى لا يقتلونه صلى الله عليه وسلم طبعا الحديث هذا لازم نطبق عليه القواعد العلمي هذا الحديث رواه الإمام الترمذي في باب في كتاب المناقب في باب ما جاء في بدء نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث قال الحاكم عنه صحيح على شرط الشيخين والشيخ الألباني رحمه الله صحح هذا الحديث غير أن هذا الحديث فيه زيادة وهي وقال. وبعث معه أبا بكر وبلال وزوده الراهب من الكعك والزيت فزيادت وبعث معه أبا بكر وبلال قال الشيخ الألباني هذه وهم من الرو لأن أبو بكر وبلال ما كانوا موجودين فين في الزمن ده. ده ده وهم منين من الرو. أما القصة برمتها فهي صحيحة ولها شواهد ذكر شيخ الألبان رحمه الله في كتابه الممتع صحيح السيرة النبوية. ويعني الشيخ الألباني رحمه الله كان شرع في هذا المشروع له صحيح السيرة النبوية لكنه ما رحمه الله ولم يكمله. وأنا أنصح بهذه المناسبة لمن أراد أن يقتني أن يقتني كتاب صحيح السيرة النبوية لإبراهيم العلي. صحيح السيرة النبوية لإبراهيم العلي بعد دراستي للسيرة النبوية لم أجد كتاب صح فيه السيرة النبوية مثل هذا الكتاب صحيح السيرة النبوية لإبراهيم العلي وللبعض أن يأتي بكتاب فقه السيرة النبوية للدكتور زيد الزيد مكملا لهذا الكتاب فسيخرج من الكتابين بزاد عظيم من سيرة نبينا, صل من سيرة نبينا الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ابراهيم العلي ابراهيم العلي ابراهيم العلي نعم حناقف عند حرب الفجار لان الكلام سيطول والوقت ده اسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا واياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلة هذا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وجزاكم الله خيرا السلام عليكم الله وبركاته نقول له مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ثلاثة. مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ثلاثة. أمه أما مسألة الأولية هذا مسألة نزبيه. مسألة الأولية أول ما أرضع النبي صلى الله عليه وسلم دي مسألة إيه؟ مسألة نسبيه. لأن ممكن تكون اول من ارضعته بمكة وأول من أرضعته بالبادية واول من ارضعته في مكان كذا. فدا طبعا الأولية أولية إيه؟ نسبيه.